والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما تيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب